اصالك يا امامي سطر تتردني يسجرني الحب دون احبال ويشدني وحزن شوقي با بجاني ساعدني بجاني ساعدني وعين الكربلة بغمضة توديني و بس انت الحاقين يلو شافتك بس انت الحقيقة شافتك عيني شافتك عيني على السراء بدون حسن عايش ما فهم عمره يا مبدا هالوجود وخاتمة عمره دخلك نظره من عين اللطف نظره تحدد المصير وتغمان الأخر بس انت الحقيقة الشافتك عيني الشافتك عيني يا شمسي وأشرقت ذاتي من أسبابك حبيبي ولا تعاودني على غيابك حلمي أحسينك اليوم أقف ببابك عيش الجنة وأشتم ريحة ترامك ريحة ترامك وجنوني al hajjal shaftak من العمور يشهد علي ربي أجيلك لو أحني من الدمى دربي وإذا يسألني سائل عن ذمن حبي نبض قبل لا ينخلق قلبي لا ينخلق قلبي وسرى حبك قبل خلقت شرايك شافتك عيني وبف انت الحقيقة ش شافتك عيني ش شافتك عيني